وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوعي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 فَلَمَّا مَا احسوا بأسنا إذا هم منها يركبون لا تركضوا وارجعوا إلى ما اتريفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون الوو يا ويلنا ان ما كنا مع اليد فما زالت تلك درواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدا وما خلقنا السماء والارض وما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 ولكم الويل مما تصفون، ولهم من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل وَالْعَامِلُونَ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 ما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم الشقود وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُهُ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 وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخلونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كل طل إنسان من عجل، فأوريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.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 وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَمْلِكُ لَكُمْ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفعنتم له ممكن ولقد عاتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إلَقَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيرُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين لا بالحق أن أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أسلامكم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 قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقمون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 وجمعيد وداود وسليمان يبيح كمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلن آتينا حكم وعلم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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وذكري إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَدْرِنِ فَرْضَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ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 استحث يأجوج ومأجوج وهو من كل حدب ينسون. وقترَب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا.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 لو كان هؤلاء إلهًا